هذا باب ومما يشيع في هذه الأيام أيضا وهو من ما هو غريب لكن الآن عاد ويتكرر تفريق السلفيين تفريق السلفيين الطعن في العلماء والدعاء من هو العالم اللي يطعن فيه أهل السنة علماء السنة محل الاحترام ومن طعن فيهم فهو المطعون والطعن به أولى أهل السنة هم المدافعون عن علماء السنة لكنهم ينطلقون من منطلق ما من عالم إلا ويخطئ وينطلقون من منطلق السلم ما منا إلا رابد ومردود عليه كما قال مالك إلا صاحب هذا القبر النووي لما جاء إلى قول مالك في مسألة السس رمضان ذلك يعني عدم الصيام قال به قال ما رأيت أحد يصومها من هالمدينة سوى في الموتة جاء أنه قال مالك هو الذي قال ما منا إلا غضب رضوته عليه ونحن نطبقهن ما قاله عليه خلاص انتهى الأمر <تصفيق> لولا من يقيمه الله يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لولا من يقيمه الله للرد على من يخطئ من العلماء لكان العالم في قومه بمنزلة النبي في أمته ما يخطي خلاص صار معقوب فالرد للخطأ من العالم هذا باب من أبواب الشريعة معروف ومتقرر لكن أصبح الآن يتجرع به حتى لا يرد الخطأ وأصبح يتجرع به أيضا ليشوه به أهل الحق ولكن لا يضيرهم فإنه عند التمحيص لا يصح إلا الصحيح.